فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا فِي في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا فَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الْلَّذِينَيَ الْلَهِلَيَيَا وَلَرَوْمَوْا لَوَوْ لَوْمَوْهَوْمَوَوَوْا لَوَوَوَوْا وَوَوْاوْوْمَوَوْوْمَوْوْمَوْوَوْوْو